والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارف منا واجعل خأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في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 حقّب لحومنا على النار ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 واخسلوا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس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 وغنومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولحاضرنا ولغائبنا ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر, لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العف فاعف عنا اللهم انك عفو كريم اللهم انك عفو كريم تحب العف فاعف عنا لا نطيق النار اللهم ادخلنا اللهم أدخلنا الجنة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك يا مَلجأ الفقراء والاغنياء ومن التافه تكشف الاسواء والضررا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر خواننا المستضعفين في الشام اللهم ثبت اللهم ثبت اقدامهم وسدد رايهم وسدد سهامهم واجمع كلمتهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاه وعافي مبتلاهم اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل دائرة الثوء عليهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمي النساءهم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 اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا, واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد